ا ل موسوعه ل ت ق <تصفيق> يقدم أ ع ذ ب من النابلسي ش ي ط ا للعلوم و ومن ه ف الاسلاميه ة ربهم فأخذهم الرابية إنا ل ل م ل ن ا ك م في ا ل ج ا ر ي ة ل ن ج ع ل ه ا ل ك تذكرة م ت و ع ي ا أذن و ا ع ي الاسلاميه فإذا ة اسماء ل فهي يومئذ و الله ه ي و ا م ك على ر ج ا ا و ي ح م ل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ي ة و م ى ف موسوعه ن ك م النابلسي أوتي ت ك م ي ن ل ف ع ل و م الاسلاميه من أوتي كتابه م و س و ف ه ا دانية ك ل و ا ش ر ب و ا ل س ي ل ل س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة و أ ه م و س و م ا ح س ا ب ي س ي ل ل ع ل ا ك ا ن ت ا ل ق ا ض ي ة Thank